بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمرقيات ذكرا فالمرقيات ذكرا عذرا أو مذرا إنما توعدون الواتر فإذا النجوم تنشت وإذا السماء فريت وإذا الجفار تصفت وإذا الرسل عبتت أي يوم أثبت لَيَوْمِ الفَصْلِ وَمَا أَدْرَا كَمَا يَوْمُ الفَصْلِ وَإِلَى يَوْمٍ إلَى الْمُفَسِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُدْفِي هُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِلَى يَوْمٍ إلَى الْمُفَسِّبِينَ أَلَمْ نَخْلُقْكُم مِمَّا أَهْمَهِينَ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِيدٍ إلَى قَدَر فقدرنا فنعم القدير ويله يوم عيد للمختذبين ألم نجعل الأرض في هذا النحية أو أبواتا وجعلنا فيها رؤيا شامخة وأسقينا ما أبواتا ويله يوم عيد انطلقوا إلى ما قدمتم به تسبون ينطلقوا إلى ظل لثلاث شراب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرى فالقصر تألمنه جمالة صدق ويله اليوم إذن هذا يوم لا ينتظبون ولا يؤذن لهم فيعسروه ويله اليوم إذن للمتدبّين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم سيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المستقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك لئذ المسجدين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون